أعطينا بإمكانينا بلعين مسلمان بلعين مسلمان لخزمات خدادة حرين وكفايتر والجان تاعة عقادة رابع و لخزمات لفتى وتاوان ابناها كان خرج يخدع منك ولا خدمه خدار طارين وكفايتنا ثابت من كان في, في الايمان ولا الشرع القيم حتى جرم من هدي خير الاصحاب خير الناس ولا خداب طارين وكفايتنا در جوام قاعده على وجوبا تنادى بين بخدام لخدمتي الدارين وكخدايتان لفشال جه تدبير بوا يعني الك مهم صوالح خدامنا يوجهو في طريج الرب درانهم صوالح داك الحشان صوالح ديار لقوا بعثين دينكاني ديكات ومكاتب أفكار الإنساني أولئك دين الإسلام دينك تكميلا أولئك بطعزان دي بشرة أولئك فكري بشرة وإنسان بعض دكاؤه إنسان بروا معرفته تدير شندبات اخوة تعالى القرآن المبالغ داوك يا ربا صلى الله عليه وسلم فرمينا أجد تساني كلمة لن يؤمن لدينا دود الظلم يا كانوا لك يا بعبارتك ديك كانوا لك دين تكنيبني أبو برشال أمان النظام نفسي انسانيت يعني eğer ve illa insan içindeki şey o insan içindeki kanun ve insanın doğmuş olarak Aristoteles'ten gelen kudretü rüştü eğer zanadı eğer danadı ihramı İslam'a göre başka ki onundan başka ki isdad لە ڕێگەی شاهدەەوە ئە زون و تجرەبی ژیان ئینسان. ئێمەوار دەکەینەوەکە وەەرزی بەهااروەرزەکە لەباری محس سارد، چاو دێرەکەین دڵمان خۆش دەبێ وشتێک دەکەین کە لەواە بە زەر شوە، حقيقه <تصفيق> واتى زبونه ويساو وسرحن حوضاله وهي جياغول ودانيرا سلاغازي بالته ودليل ومعي ختي انسان بوك انسان نيش دوان مرجن دوان لبيتشون على اثر هل يخبر الله تعالى عن غفله اكثر الناس من التفكير في آيات الله اجي تخين خدمة قران بدل جناجه وا بعين اي متخره بشرنج جوانه وخايفه بده خبر بده لرحمه انسان غافل بلفكر كناه لاياته نشانه كارثه من خدا يعني متى كانت دو قفلات انساني درجه واحد غفله في التفكير نار دوانيا غفله في بولطونه ولا طبيعات لا استروح لا نشرح دان ويكازي ديتي ان بن وراء يا ام مخلوقاتان خذا خبرنا وجدا انسان كرهه التخلينه رانفانيو شوف خذا انسان يزورك ودرش كرو أسباب معرفتك يا دارا لعقل لفكر كرنوا لإحساسات لدوان كيروان لحوصان قاندين أو حم أسباب معرفتك خدا دارك بإنسان في غنبات الله عليه وسلم لفرهديك صحيح ضرير لفره إن الله أمرني أن يكون نطقي ذكرة وصمقي فكرة ونزلي عبرة انا فهمت يا غمر صالح ان في نقطه لوجال ان ديته بمن كان محمد صلى الله عليه وسلم صحته بن حمشه ذكر دي. يعني واضح خداوي خوت الخشيت بينك صح كان ذكر بالذكر صح كان خاموشي ديه صح كان في وداني زي بيتنجي مديه سكانت أيك يا غمريخوان ذكروا ويدوا ويدوا ويدوا أميك دو ومن تغبسوا وصلاً لفروا أميك يأخذونك بيدين فكرت النوابية فكرت النوابية ل بو نواب الإنسان لو شورجة لو قرموا السرمايا لو دستان بحار و هالي لو قردلوا من لو صبوري جرناينا لو قرنيان تشتانا بيتمجحت اودي اي محمد صلى الله عليه وسلم وتما شاكرنيش البرتيه او بالو نفي لا بو نورد حله ولك اين بستري لو شاكو دشتو شوانان لا منظر جوانانا لو دي منه ترتشي منه نظرت اولي عتي بنفسه كواب هل يمكن أن يكون مسلمين هل يمكن أن يكون مسلمين يمكن من آلتين في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون أولا تخذ أي تعالى إنسان لغفوة من فكرنا كنورا تطرينيه تدفعنيه زور درس هيا زور معرفت هيا زور كتب هيا زور كرواني هيا لو زمي وآسمانة خلال سكرتو بوئيوه يمرون عليها بلاي دادلون بسايد دادلون بلاهم وهم عنها معرمين يا معرمون اوانغروني ودجرم فكليناتنا Chào dedim tole bastine de deshik cim ezray kalib diye çöp hare diye ma ki kazne ve her kim iste diye gme ma ki kazne ve nauz billah ve ohti karu verjemu ke kosan hat huda bu ste ki dosta nami nauz billah kevar helika a shaliz dou mou nay la sabnia la qawmia banatna shala kay wqt bahar dia sharaktiya ila aradaya goul goulawar nergis kta jiwa kan chindebin khaltik dik bilal tamidatat war نال انا فنويره ديت سان امشغاليه داه مشغاليه متبيخ فكرك تبوها باش حل بالي طعرفني ج alguو تبي عتبو بني انسان او عندنا حاولي بجاو غوري خلق بك كيفكم قال موجود بك في بيبيسكنا واقعده في بيبيسكنا خوخي يكتم بوكش بشري انسان و معرفه الانسان في دو المركز الجيومي كذوتوا مركز التفكير فكر كنا واضح حاول يبون يكيان بهته الخاموشه بن بيناندا كاو عزاي تفسيرات الروي دونيا الناطقه صغور بهشره كاو اقول لك جد توسيمي معيشتي انا كيف جشتي لي امدخون لبونا ورده حقي لقد كن ويسار لما الدنيا سام لبوني خونا لما الدنيا خونا و الشمس لي اوايا و اني القران هم راجيه لجاد التويه و اني عم راجيه بسرعه الدادا روي مع شناخه باور فرموده شو با حتى حتى في مركز التحقيقات أولاً تولي شعبكي وضعي مني يكتر داناً يبني بأي ذا في الأواء حزاران أسرار معرفة بو في بو نور هستيها كإستيبشر في في نظر جواب لكتراتان اجدانية وأذا يحمل خلص الدنيا ببناء أسرار الدانية وفروكسورتان يستير أولاً القرآن يدايا لعقري أو عن دانية لكتيري أو عن دانية Enugi Southeast pas то, женITA est profil de la bio addéo d'anaro ll ovat EPA, guerin L'hemden o de l' princiarissen que la seva reforma es va bé I par Scot que Pergès Aquandè Aquí Aquí Aquí i dicho que es ir de una fiesta, que son lates i In mijen el dans l'js vezes te allen no les esc시에. Plus que llavors piedzieć, oh José! Daré! Si aquests los mur característicos, progresor híven, hetes que склад산an cada miaASTo بنجاندن اجا استاد دانشگاه لمخاطب دانش جوعان در پیوغا درنیزدی بنجاندن هستید انسان عموما واه انسان اگر چه فکری فکرت نکته ولا خو لا خاتمی امشو روجو ام در یانی بون ورد بی Entonces, dià en mi del Pakistan. En tantán, a libre de la relació de ciudad, umas, precis future, au dead n'existe cap de stay, des alfai de la facultura i des Philippines. A les globants qui mai, des que fûr ها يا نوك تيق دچي نچقره في داكين اصل قوالو غيران داكين بو فكر نهار تاني وا لا صورت ديتا هر كار ميغلي ايمه لكييرك شيكس تيق داستي مي بيرناقي مي فيل استي مي خويد بكشدر فكر او هيت لو انا تاني وكمراته هناكي فكر لوش ناكيه وتعبن ور 14 دوز بوا بو دوز i don't know how to express this, but in the community, no matter how much the people can be used to be a person. It's not that human is a country. It's not that human is a country. It's a country. It's يو حموتان عدد فايش بكرب تنوى لا شر ما وزد لا فراندارده ده جد دلول كريولي لا حوليني ارضك اللي تقرب لولا قدام ومشي يتفك يا وليها حد بهارد يونايتاد ومن كل جورك تستكير كاتلاي الكرتيه ديشيت الكامران دمري تازع استانهوم جودي نيه رثاقيد وجود نيه قيام وجود نيه وليشين وجود نيه بلان و نيه مثل شمر ذيب وناريه شمر ذيب من رؤيه لخلقته لجيام انسان وتعريضك تازية هonders tu les guятно, imer de nosaltres sens que les les passats هي llibasa de nosaltres engarga unconditional queren confin compute libures-calb ideas для constitucions, stimuli, 静f tim ça 바로 pada eg Bernarde pap好像 vergonya femme en dunia تغيرت جميع مهارات الطبيعه، بناء الجديد في توازن خدها، لم لا يكن لها الثان ولا بهشت وجهه، لم تشرع دتي بس كان يم تد تايام الموجوديه النيا، والقشروعي صار يكيدي الجديده، تعييني بواسطه الجديده، تعييني سفر الجديده في انصار ربيشره. تاريخنا شاتن ان قد بندانه Sen de derdin, sen de rahat çağın. Niçin hep arzun girdi mi var? Böyle topruşuyor gibi, yakoruyor gibi. O sandık içinde şubbi, bir çeva ocıydı, ne daha böyle kayydı ki. Ben gönlümden alamam keşke derelim, keşke ermem. Canı her gün tekiddol sen demiye. Binar dam 제�ira les rigotistes d'extras i de vigesa, per escraw i de those francumis, si m'eu anom Carmen Orix, pa bercar la comunitat Táben la bobose de l'inilling, ESOEY FORDTheORNEweg e la leze. Şubhča els clients dejego és el de l' continua i que les una de les dents شيء اختاره بك الله ام كانوا تشربوا توا بالقدائيه الله تسمع مخامشي ومامرني يا خوشي سكن نفرك هذا جره يش صور امسانه تعذير غلط انسان شنو غلط انسان أو تعني الغواتيك على الثاني كذلك أكثر الإنسان الذي يبقى ثواني في غمدي إيمه و لازمان آدم وهتا أبعث لك إيمك إلي هذا الشيء إنساني نحن ندوات يجب أن يصروا هذه الإيمة شمكة لدى نجدال القرآن كنزدوتا لصتي نجدى لخزمت ملائزا نادا جونابون وجودي خلالك أبرو سُزده و كرنشا بلهم زانالياني نظامي أولوه تتعبيل ايشي غلطي عنها يلا هستي لطبيعات لسروش أقال ليه يا سيداكا حتى قلق بلو كفر ببن تدعي أولي وخواي عنك كاثرين تتعبيل غلطي كان إنسان سيا أولاك سيقولون من يعيدونها خواهد فرميه سيدا عن شيء ما جرت ولا قبل يوم القيامه طبعا عندكتين تزين دم عندكاتها او التعبير غلطي او صددموا في غريمه ايما تجاجه خذ اسئله في خذ بي جواب قل الذي محمد صلى الله عليه وسلم نجواني عند ضوه هل خدائي خروشي او خدا وام خلق فردوه si anro a què l'aura? Ja, الأ 자udit! A l'health del alquere! Yours, el japonід t' McKuin! Si no, atribuea y'la què ha Practice point la luna? Vacítake l'entrada i d'aura Vacíarity con 25 milions malintes imat que l'aura sínd edu, il dissobot l'., till el malintete va Ask frequency l'àusia Da al-kidyu katusali damj ga'a. Da al-ilm zu'aniari wa idda ta'riz tisna tib khalidalah. Balam shud ka kudana nase, qarday chi khlas tasarcha wa aqli da bdala, da la chi emad jara tok. Dugham ya'na ta'bid idha wat insan kan aw ya'zam alladhi tafaru alladhi yub'athun. Aw kasanaka kafirin ذرني عن واه الا يرعش فقد قد انسان زينو نرتوا خلده بفرميه قل بها ورديه لتبعثنا ثم لتنبا بما عميتم ذاك على الله هي أي اي محمد صلى الله نجواني عند اظله نخي روانيه بلا وبترقيه سبحان الله نخي روانيه سكنيه روانيه يعني ليره دا شون بيتفهم ديكري اخواي تنوردار ام شلدي فرموا شنب خدع دينودك لنا ما سلامي تاكيد نونا كنوني تاكيده يعني بالحقيقه يعني براسي يعني بهشكال يعني بهكغو منزينودك لنا تواش خبريان تي دغري فويتك فيلان وذلك عل الله يسيف لكن خدع انسان الشكل هاي كفي كشته ماشينا شا والجايي كله يفرهم درا كفي كيشي املاي مهندس او تشاكه تو تازي شاتوا ياتكي او ادروسكا كروجا دابا اوتيه با مي مهندس كانو مهمتر دروسي يا تنعني ماشينك من دنيا دي ارده صوابته وبشرهم بوب كي با تصللاات خداابستكوا ك خداك او ول نبون لابون و بوشستان هنا تبون دومن يماقدرعاك اوقدرول شات لا شو أو شو ل غزاوا او قذاو لدان الضى او دا الزري او دان يض زري دالة تشحات زري ل رج داك لج جگان خدا او خلت ل دو د تعليم سوى من هذا الانسان هل هذا؟ كأ... في الغمان صلى الله عليه وسلم ترى مبارك رأسه ونفره في الغمان كافر في الغمان في الغمان صلى الله عليه وسلم كانت بدقة وكانت كل هؤلاء قال من يحيي العزامة وهي الرديد؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم ما أريد أن يكون ترزيوه؟ لماذا؟ بشار حتى اقصى محسوساته والتعابل اقصى لا يوجد محسوساته لا يوجد محسوساته لا يوجد عقل معرفته والإنسان اقصناك نظرنا الإنسان ما هو يفكر ذلك؟ ما هو يفكر ذلك؟ خدا جاري هيا قل يحدي هالذي إنشأها أول مرة أي محمد صلى الله عليه وسلم لجواب دابله هل أخدا هيا روجي أول درستي كردوب وجوتي هنا وهذا أول zindude khato ya agar ta in khuda zindude khato khuda ataval asbab wa adabadi zindubuna wala nazar degiye baman insane ki sarsari be'atun nadan nazan fir khargui mar ki chou deenim to Jumla kafir ek bu basi na'uz min la isbaati nabuni khuday yetir. Khuda agay ne yem sulmanan. Nabiy ta'ayd baghay min sulmanan ta'assum haya. La tarani sayu insan da dalil yake tene bu bo nabuni khudan hay خشيتي أو سام اوكرتنا شيكتا على السكم لوجدي انسان ده هاين هي هاين ده نهرا استي وقدسني شيري هرجعتي بخصوص كيه ما دفمان في داهي وجاي جت يمين ده نول كبله برانيتي جهاتي يا خشيتي جهاتك ودايتك جوا جلي دوي هكي إمكانات خاردن هيا بو انسان بو حيوان ايتنده توامي دانيو يره حشکه دانيو يره او ريشه نه بهو کړل کې شوست نه چيږي انسان جاده تابه له استکانه خوارې پښ اون سوريه هيا جنيه هيا څو لته دليلي تقديرك يا إني كيدا لانجين او فينا او دات كوليا يعني الكتون الانسان تهني وجودي انسان اجل سوالي بشريات او جيناه او السلاله كاينه في توا بقدش نقرجه ك انسان يعني 200 مليار انسان 500 مليار انسان 3 تريليون انسان على حسابي أَوْرَشَ تَكُونُ إِنْسَان وَأُتُوشُ مِنْ بَيْتِهِمْ حَمْدَ دَاوْ دَيْرُونِ يَا يَسْرِينْ بِتُوبَةَ كِشَاءَ أَوْ رُشْ فِئَاهُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ إِنْسَان تَحَسَّتْ مَا شَايْدُرُ فِشْي خُودَتَا لَا الْعُسْرَةَ يَوْمَئِذٍ وَنَفْسٌ لَوْ تُرْجِتْ بَيْتَهَا وَمُصْوَرٌ جاء اي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا و... من تريدون وبدل يما دبارتي دودينوا فشاء على فمي واذن كتاب حفيس انك تلمك من هنا كلام رك الريش والهليل وته الانسان الفارسي جاء لعزده باسمك لن يبتلي ادمان سيطوا بنيوك ابره وإنسان نوتوه وإنسان نوتوه وإنسان نوتوه وإنسان نوتوه وعندنا كتاب الحديد وخوة يلا صعب شعر في جوان هيا صعب كان خريب دل Qadahn daana be zamin fururat chinir. Chirab daana insan et guman bashar. Ali insan chitanele fe insan bitcheneok cheta adzaw shin Nabi tawwa. Ya shin Nabi tawwa. Boti bodani insan botul insan tu usku guman alah watayati. Kesku guman ene je شكل استبد منه بوخا يا clienti لو хочет يستن. اكو ترى اكيد لا يكذب. اي انسان كان بدشدي. سروري هر ملتي، فشاراي هر ملتي، بتعبدك يا غمران، لو هنيل لا انسان بدون دورا لخلقناك. يا غمران ساعدني فروي والله يتبوتن كما تبع تنامون فروي شن بخلا دمرن وكدخول شن كخوتين يزمردنا قرآن عودة فروي عمروزو عشر يعني وقت شن دخل آواج دمرن فروي ولتبعثن كما تستيقبون في غمطها صلى الله عليه وسلم فروي وكدخوها الله صلى الله يعني أنه لماذا كان قرآن لك هذا القبر؟ أن القرآن, القرآن بحث علمي تبيعيك أول شيء ما هذا؟ كإنسان قبرك يدقى لشيك يجب أن تدريه سبحان الله وقال إنسان سبحان الله سبحان الله هذا ما هو ذمينك وقلشراوه جهاته تدريه إنسان ليس أعواضي تدريه في غضاء صلى الله شو قال <العرفت> لخو هود الصنم اه واه عند قبر هود الصنم <العرفت> اجاني يجور كذا خو هود الصيك تمشره تاكل من الاداه الى ربه يرسلون قال من بعثنا او اجل قد يفتح هذا ذلك ما شاء له وليدك فهمت شنو بيجي ذك او كان اشتاري تاريخ تشات يعني بيوخذ زي باشيرلندل او كان اشتاري خاف يعني في الوثائق انتقاني للرستيني اخواب منفرد يا ربي خوش استكان نفر هيك حتى خلك بيقمه صارسل سؤالك قلت اي كيف يا اخوان انسان تشلد يديره تا بيقمه صارسل كم يفرم حد بو فقل أما مررت بوالي قولك الزدبان أي بلايب صلى الله عليه وسلم آية كتوبة مزرائب خذ مكان داروه يشتع أوروجك وشكو بايزو جاكي تدعى ساركي كيف يقولوني نماغوك؟ اكتباغ دعاتي يغنبه صلى ثم مررت به يهتزدو خالراء دعي ما علي يا بلايب أو روشك بك الزمين وحركتك ودبعه جايك يشمو بيه وكيف أرى الآواج كما لا يمزليك قولوا خذ مكانهم دا فرموين فكذك آيات الله أولا بلغي خداي أبو انسان أولو لا فرموين لها سفيدة كذلك يرح لله الموتى خداها الآوام رجو كان زندو دفعته فهذا يبدو أن تبيعة em bé, est l'과�era le According, i Come a dir ¨regard en quin�� a l'Erdè leaving aUNral-la, T'aquí, повés-ćàver qual attentionớ les penebrers intelligence bestal de embal Variare C32 sobrevueix a Oualles A punta de cristina importants imani i et Auswina multicolòria a meu casó É el titol يخرج المدية من الحي أهام أما كان يخذ هذا جاي واية الزندودة مردوبة وجود ديلي ومردودة الزندودة وجود ديلي تعالوا لي ويحيي الأرض بعد موتها وعرض الزندودة داودواي أويك مردوها آيات القرآن للصغير باركي روم وكذلك يحيي الموتى هر आवाजين جو كان برجو كان زيندو دكاتو كان كيف لفن مشتك جايا دو عينت رتير دوسف متدري انا برجو او جلكيا ويا مالك تفسيري او اسدا او, أو, أو دفرين وزيندو فك دوم ودور وسرج جناحي خوج على دفين الشبده مذه للشبده لا اذا شفت اني بواسطه القران و بالشتان وكو اقبال يا روح رحمتي اخواني مدفهم روحك فكر مدفير در و لا ذنبه ولا هارد اخره الشيطان و يذكر دم دم كنت لا شلون بيو شلون يا مغلا بي روشك للشعر لكراتي واش مدري شنو السحر لا صحيت صوتنا شان كل فزار مشخه نور الدهر الخالد سند خد الله سند خدائي خو حل بدل الكر توك تتخوز و تزور بوب ايتاني سبحان الله بس ما هذا تم و لا يروح مي حست او نيق ب لوجود الدانه بيرزيد يقولوا مش خير يتكل الجاني هل هو الحق ARINC de Carlinia... se monastery d'inici de la feina, vaeledar de una manera equivesta. hi haieu i nelltum és elibt i una de les canades i tot uma acóloga i si te rzevi. κιhova amb la feina peroni. Volventла. Vss, filinga d'inici, còeva خدا لا فرميه ان انسان تو تعال مزريك كاك يكوشد بوا وشدوشي ديو وخو تنوت فان اذا انزلنا عليها الماء كاك بارند من بشر او زريعه باران باران رحمه اهتزت وربت ان ايه سبحان الله ذا شريف السيلات في حوايف الرقار اهتزت أو الزبيه بحركات كثيره بويه بحركات كثيره بوش بده يتوا بويه بده بوش بده يتوا لان عوده بيفروا اخباريه قالتها هي لها وين ده على اسبوع مين هدا فار يا حمدي استيلاء الدروا وانا بدي افهم مباراه باريه نجر بالانه كزور بشده يا زور طوليه انا اهتزت او ازي وحركتك سوا بوشي كردوتلا او او دو رات خوار جالو وكش ندكاتوا لقوات رو ديت منذاع وات منبعي نفس جازو سكتن ما ودايتن اوه عندارا خدام عندارا مو ايوت رستك ورمت كاتيك او زي وحركتك او جاي خشم مورفات لين رشتك رشتك تكامول دكاتيه كسريه اجعل لي زوج جديدات وامشيهن بالملغان دا دايجروي بدالوش ديهنيوا زيوا بعرس تشوتاي دي ديهنيوا خدائك ادم وذكر وانبت من كل زوج بهيم خدام وسيده او بالان وبهاله لحم يجاع يكلني الموجودين وجل انسان دير مهره وجل الجن ده دير شوار بيه دو بيه خزان بيه سران بيه نيروميه هيا لو جالبو الله ده خلالي لغاية او نيروميه تون بوجود ديه اقام ليه يا معزراتن كاريك باوج بجنك دابكار ماريك دقال ماريك يكالبه حيواني دقال حيوانيه حيوان حيوان اوه ارسلنا الرياح الواقع تلقيحه او زبوني او جاء القوة البوصلية او باية او باية اجابي او جاء القوة اليكتدا نيروميق وجودية والتبكيح دي اوز بريد بيتداني الله ونور خيال تعالى اعواء او ذلك بأن الله هو الحي تلك خواهة زندورة وأنه يحيي الموتى وكزندورة مردو كان زندورة تاتوا بنا روك سنه شكلي ان مردو هذا وين زين دبو دوانا خداي زينغو خداي ندرغو مردو كان زيندو دكاتوا وتريعه من تول او اخر دخينيه على سرني تلي نزوري انسان الى صعابي تفرنيه وزور اكثر من زحمه كيشل ان غذاي كدا تلاحظت <تصفيق> او ذاك ان سببنا الماء الصب فمن يملأ اسنان نار نجا وجو قبل ما يقدانيه او كدر به قصر قبل ما شغله او عوجته قاري باران اوادنا باران فيادي باريد اجتران او باريب وهذا بيقول لي هات لي باران اباري سول باران سنعد الان للسونار باقصى عرف كم حدودي يا دروج يا جليج دروج داصته دنا في البرساد بران جنابر والريتال ملعون وثاني كافر ايش خطك يا دروج اللي امس ومن عند كوجن شرف الابتدائي اوانيه او همدولار لدينا مسد سلاح او ما ثم شقت لنا الارض شق ففرك باران باران او زبينه قخشم فانبتنا فيها حبه اودانا واللوز الذي يختلف فيه حم وشندق وعنب والكريات وقلبا وزيتونا كان شكا زيتونا نخلا نار فناك وحدائق قلبا داغه سر بركان قالا في بوسطيله اضرانا مشين دكم وزين دوككم وفاكهه واب وميوزات وابدار لوردان ميوزاتك بو انسان لورجاتك وحيوان لكم وانعامكم فإيمان خادم لي وخدن ووحوان فتاف ان امرشنا كيوان بركات لي اخويا والله انبتكم من الارض نباتا خدانا تربيا من شيء ومل شيء لزيده شين كدوه وكجاع جاع شين ديري انسان كراوا شين ديري بلام موقعيه ترميد انسان وشينبوني انسان لا دام شينبوني دانيا سرق دكه دا او بوسلي انسان او بوسلي جلوريا ثم يعيدكم فيها تسريع وتشدن كردم الى لرحمي دايكتام لفشتي داوكتان لفشن ايداكتان شينم كردون كردون با انسان يعيدكم فيها ده تنجر ما بنيو ثم يخرجكم تاره الاخرى دوائر ذلك بيصدر تنجر يوقخات ده تنجر نوهان تشق كردون شني Aquí el G Craft del Corán. Oraltele el Corát de Inter cuanto החire. El caractó que Simevantá bien? El caractó de basse. Hidre Serga해요 ¿me le disciple? Parece una axã del runsível. Voces d'a què难ellissà? Enteres al management every動 itens con la كيف سيحل الارض بعد ملكها لخران كستانكان لكيلومتر بفرو ورندو تشتكي اوديه اخوار لا ونو... بنداون لا بنداون شار لا بديلا من بيه بيزفري هلداوا ناس كنا دستي بيدي الخوي شال كارته تصن الله واثار رحمه الخداه ان ذلك لمحمد خداع دينو كرواي مجوى كان ولقد جئتمونا صراعا كما خلقناكم اولما بدا لي حرج يلبو خول بتاكيتني لدي بشكل جتداي خدا ده فرغي وشي كي لجي قبل كي خول كي ددي وكي وتهني لديك Horse of hisertonia ectрод ove meu car… C Brent. Qurina fr sulphur per notion. Qurina fri, trofes de verd-son, Qurina frsoa de Ferri l'eventissa amb sua vida, leísimo idò hipotea. Al사izzar? Véixar per bot静iden â n програм iba fixa l'insano. I fear un intentions o nació i le bug no canà خدك على هديك خامس بشر انسان دني در ان شاء الله لم صاله تحقيق الكنواه هر اكو بهيوان ان شاء الله خدك رفق روبيك عندك بهيوان او جبن اكثر معرفتك عندك او انت تعت اذا زربت او اگر او مرض حاد خدك خبري جايين شيماء نبينه وأمتبعة موقتك خدا داريتي بأيما ديارية بي لمن بويا رام كاتب من دبينا بها رام لاني يخين بي من وكاة سنتيسان بروا خايفة أما تقول الرجل إنسان ما لو دلن يعنى خطيسة però doncson ja muitas urER midden겠 al X gift. El bodерНу all'ição per a la ra Hopkins, per l'automà del mort. no pels'its al X boh 1990s? I Bronach? Imankä w сот criteria. Quina financeria i sentència. En âmbités a lesionsなく te explica en ser positiu que tenen els روجي دي الانجي دفه مرجس انجلر توامي اطب دختاني كدرتي خدانه بو ميان دخلو جوج بروجي بطرف دار كاننا بحيث بولوها كانيا بس وقتي مستكان بالكومونيتكان دالن بروني كمان باليوم تمننا توبيه من عند خدانيا خدانه اواب من عند خدانيا زيدو et ja ho li chill juro. I em master. I tu di un invent d'analització important. It keeps the wise to itself. Bellum, iam. La sorolle del recull. Cuando escrizas en Getroso yemer Isona, me conte que el nete de llardón de umy fa problematis وجر انا هكي شايف كيفي دو ودروك فيها قاير بداو فيها قاير بروشي بسمع يجينيش قاير بروكا مودا دمشاولين فيها وشن هكا الراضي بالببرو شو كاينهش هكي تضبيحيه لا فش كانو دولستيرارو برو لا تستقروا خام محروك hat aspek ek dawar razine de dogroya jabru khair rashu kawanin juande yakam be ya mohaj zarb be na ya ta'sir kalan kemod wa'tul usbu' al jinani de din decen broyan ta'sirin wa baderman brodristekan de khoshkana sumana kana mali aw kanawi duwan bran sumana nabizurila jinakalka والله حتمن بده جو <مترجم> بروت خالق يا بروت تاش دورك يوم مسلمانان وشو بدك انكار الشيطان خدان القران لا الله خدان شلون ندرس في قول راضي لي عملك او تبيعته واج ارباني من ديجي الان او باراني أول تهاي إن شاء الله نعمتك عندي كذا زمانك او باراني واو بارانيك العثمان ودباريه او حم جهتك علمنا نزل دشوا والله ما اريك لبارع علم ودنا حم مشكلنا نزل نجي شنو باريه عثمان ورا او برو احديه نحاصيل أو تشاراني محاسيب ني مشاورانا يعني والتشال بديني نيوتشو نيوتشوان مسترك دكا واك نيوتشالند رك دكا سبحان الله اشي عد رك دكا نيوتدرك او يعني مش خالق كيه نادح جنان ديكن الله بدا ناومن دائما محفوسك وخات